ما يعرفون ثم كل من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوان فيه تفاءل للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله قلقتكم ثم يتوفاكم وَمِنْكُمْ مَنْ يَرُدُّ إِلَىٰ أَغْلَلِ الْعُمْرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ بَعْدَ عَيْنٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَنْ لَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَأْفَةٍ فَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ دَعَلَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَادَهُ وَدَعَلَ لَكُم مِنْ أَذْوَادِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَدَعَلَ لَكُم مِنْ أَذْوَادِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةَ وَرَزْقَةٌ مِنَ الْطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ الله هم يكفرون